فقد انتهينا من ذكر فضائل سورة البقرة وسورة آل عمران وفضائل آية الكرسي واليوم ان شاء الله تعالى التطرق إلى ما بقي في فضائل بعض السور فقال المصنف رحمه الله الترغيب في قراءة سورة الكهف او عشر من اولها وسيأتي بيان ضعف ما يشير اليه بقوله او عشر من اخرها فهو هكذا يبوب وكان من عادة الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في كتابه انه اذا كان تحت الباب احاديث ضعيفة يحذف ما يدل عليها في الباب فيمكن أن نقول ان الباب هو الترغيب في قراءة سورة الكهف أو عشر من أولها أما ما ذكره من قوله أو عشر من آخرها فسنبين أنه لا يصح وأول حديث ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواه مسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وعندهما عصم من فتنة الدجال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 فالصحيح منها هو رواية مسلم رواية مسلم هذه تبين فضل العشر الأول من سورة الكهف والمقصود بالفضل هنا هو حفظها وليس مجرب قراءتها فمن حفظ عشر آيات العشر الآيات الأولى من سورة الكهف كتب له أو كتبت له هذه العصمة وإلا فإن هناك روايات أخرى عن شعبة هي روايات شعبة يذكر فيها من قرأ العشرة الأواخر من سورة الكهف وشعبة رحمه الله تعالى هذا من أئمة الحديث وهو من يسمى أمير المؤمنين في الحديث وكان متشددا في قبول الاحاديث ولكنه غير معصوم فقد يخطئ الراوي لكثرة المرويات التي لديه هؤلاء كانوا يحفظون اكثر من مليونين حاديث اكثر من زجملاء الحاديث حافظها باسانيدها وليس بالفاظها فقط باسانيدها ومثنها وقد خالف شعبة راويان ثقتان اخران وما الدستواء رحمه الله تعالى وهمام وهذان ثقتان ومعروف في علم الحديث ان اذا جاءك ثقة تحدثك بحديث وجاءك من هو اوثق منه او من هم اكثر عددا منه ستأخذ رواية الاكثر والاوثق وتترك رواية من دونه فكذلك شعبه هو ثقة ولكن خالفه عدد أكثر منه لذلك يقول العلماء عن حديث شعبة هذا أنه شاذ بمعنى أنه ضعيف الرواية تقول من قرأ عشر آيات من آخر سورة الكهف هذه ضعيفة والصواب منها من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف وسنبين الدليل على الذي يؤيل هذا هناك رواية أخرى نبين ضعفها وهي ما رواه رحمه الله تعالى أيضا من ضريق الشعباء أنه قال من قرأ ثلاثة آيات وليس عشر آيات فهذه أيضا ضعيفة وفيها علتان كما ينبه على ذلك العلماء وفي رواية أخرى تطلق يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عشر آيات لم يقيد لا من أولها ولا من آخرها ومعمول في به عندئذ أننا نقيد رواية هذه المطلقة من حافظ عشر آيات نقيد بما صح والذي صح هو من أول سورة الكهف يدل على ذلك ما يؤيد هذا وما دام أن العصمة الثابتة في هذا الحديث العصمة من الدجال وهي أعظم فتنة في الوجود على الأطلاق فليس هناك فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال كما هو مبين فقد جاء في صحيح مسلم نفسه يعني يلاحظوا في صحيح مسلم نفسه عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات أي بعد صلاة الصبح ذكر ذات غدات فالدجال فخفض فيه ورفع فخفض فيه ورفع شو معنى هذا قال العلماء كما في شرحة مسلم النووي فخفض شأنه حقره بقوله انه اعور هذا خفض من قيمته وبقوله انه لا يدخل مكة والمدينة بين بعض نقاط ضعفه وبين أنه لا يستطيع أن يفتك وأن يسلط على من حفظ عشر آيات من صورة الكهف سنبين أنها أولها فخفض من شأنه هذا ورفع وحذر منه ورفع شأنه أي بين خطورة أمره وعظم شأنه هذا هو الشرح الأقرب ومنهم من قال بل خفض خفض فيه صوته ورفع لماذا خفض في صوته هذا قالوا كناية عن كثرة حديثه عنه حتى تعب النبي صلى الله يعني اطال الحديث عنه فحتاج الى ان يرتاح فخفض من صوته ثم اعاد فرفع يعني هذا يدل على كلا التأويلين وكلا التفسيرين يدل على عظيمه تمر الدجال قال ان وجل سمع فخفض فيه ورفع حتى ظنننا انه في طائفة المخلي تعرف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مقابله تدخل من المسجد مقابله كان كانت هناك كان هناك بستان من النخل من النخيل وكان يملكه طلحة طلحة الفياض طلحة الخير وهو الذي جاد به في سبيل الله انفقه كله في سبيل الله قال لك حتى سبحان الله كان يحدثنا عنه ويطيل عنه الحديث ويحذر منه ويخفض من شأنه ويرفع من شانه خلاص قلنا انه الان مقابل المسجد ينتظر خروجنا انكثرت التحذير منه فلما رحنا اي في العشي لما دخلنا في العشي عرف ذلك فينا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الخوف فينا عرف بليران غيران خايفين فقال لنا ما شأنكم فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظن أنه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم أي الآن في حياتي أنا أخاف عليكم غير الدجال ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث به أصحابه مرة عن أبي أمامة كما في سنة الترميذ وغيره أنهم ذكروا الدجال كانوا جلسين في المسجد فذكروا الدجال وعظموا الأمر فيه فخرج عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم قال غير الدجال أخوفني عليكم إني أخاف عليكم الشرك الخفي قال وما الشرك الخفي قال الرياء يعني أخاف عليهم أكثر من الدجال خاف عليهم الرياء وهذا لا ينفي أن الدجال أخطر وأنه أعظم فتنة لأنه قال لهم بعد ذلك غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه عليكم مدامني فيكم ما تخاف حجيجه أي أبطل حجته وأبطل كل شباهه مدامني فيكم وإن يخرج ولست فيكم فمرء حجيج نفسه فكل واحد هو الذي يدفع عن نفسه ذا بالفتنة والله خليفتي على كل مسلم هذا شبه دعاء يعني يا رب كن خليفة على كل مسلم فمن أدركه منكم شو هذا الحديث صح مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف هذا هو الشاهد فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يصرح اما المقصود الذي يعصر من الدجال هو ثواتح سورة الكهف زاد ابو داود فانها جواركم من فتنته الجوار هي الحماية ومن هو ان استجارك احد المشركين فاجر فانها جواركم من فتنته لاحظوا فضل العشر الأول من سورة الكهف والعلماء أرادوا أن يبينوا من السبب في كون هذه العشر الآيات الأولى لماذا كانت عاصمة من الدجال ويش لا شك أن العصمة من الدجال تتحقق بأمور كثيرة مبس هذه أولها أول على الإطلاق هو الدعاء الاقترام للدعاء لذلك فعال المسلم لا يغفل أن يأتي بالذكر الوالد قبل أن يسلم من كل صلاة فأريضة الأولى فيه فليقول الله من يعود بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وعود بك من فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجان فالدعاء عاصم ولا سيما في الصلاة لا سيما في الصلاة الدعاء بسموع وكذلك من أهم ما يدفع فتنة الدجال هو تصحيح العقيدة وأن المؤمن عليه من الآن أن يستيقن بالله عز وجل وأن يصلح قلبه مع الله وأن يكثر من التوكل عن الله ومهما مهما رأى مهما شاهد بعينه أو سنعت أذنه أشياء من الخوارق فإنه عليه أن يزلها بماذا؟ بالقصطاص المستقيم وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما رأيت إنسان يطير في السماء يسير على الماء يفعل الأفاعيل فإن كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أن الله عز وجل يريد إضلاله والإضلال به جعله فتنة للناس وهذا, ش... وهذا مبثوث يعني كثير ما كان السلف يوصول أبناءهم بمثل هذه الوصائل إذا رأيت الرجل في السماء يطير وعلى الماء يسير فلا تغطر بفعلي حتى تنظر إلى عمله حتى تنظر إلى عمله لأن هذه الأشياء ليست هي الميزان وليست هي التي تدل على أن الله يكرم العبد أعظم كرامة على الاطلاق هي الاستقام يعني احفظ هذه القائدة اعظم كرامة هي الاستقامة ان الله يوفقك ان تسير على الطريق المستقيم هذه اعظم من ان يرفعك في السماء وان تمشي على الماء وغير ذلك فهذا هذا كيف لا بد الانسان ان يربط القلب عليه مو غدا انسان يأتينا يفعلنا شيء هكذا يسميه كرامة فيجد الملايين المملينات تتبعه وهذا مشاهد هذا مشاهد الأسف الشديد الناس تتبع كل بهرج وتتبع كل ما هو خارج عن الطبيعة وكأن الخروج عن الطبيعة صار حجة على صفق الرجل إنما يصدق الرجل باتباعه للحق فهذا من أعظم موجيات أكثر من أي شيء الدعاء وإصلاح العقيدة أي استيقام بالله الزوج من بين الأمور التي تعصم من الدجال ألا وهو هذا الأمر الذي تحدثوا عنه أن يحفظ المسلم عشر آيات العشر آيات الأولى من صورة الكهف ويفهمها ويفهمها فهما عاما ليس بالضرورة أن يستنبط أسرارها ولكن يفهمها فهما عاما فالعلماء أرادوا لماذا هذه العشر الأول بالذات فيذكر النووي رحمه الله قال وإنما كان سبب ذلك لما حوته من العجائب والآيات يعني أول سورة الكهف ذكرت العجائب والآيات وأعظم شيء ذكرته سورة الكهف في أولها هو أصحاب الكهف قصة أصحاب الكهف كانت من العجائب ومن أعظم الآيات فهؤلاء الفتية فتية شباب كانوا شبابا فروا في زمن كان النصارى الذين هم يتبعون عيسى بن مريم عليه السلام سواء كانوا من المحرفين او من غير المحرفين يعني كان البلاء عاما في ذلك الزمان والرومان استولوا على الحكم في ذلك الزمان هم كانوا المهيمين المسيطرين واليهود كانوا يناوئون ويعينون الرومان على النصارى كانوا يعني يفتكون بهم أشد الفتك وهم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام وأصحابه حتى ظفروا بهم في كان ورفعه الله إليه فظلت تلك المطاربة سنوات وكان كل ما يسمع عنه أنه نصراني فإنه يقتل بل يعذب طبع كل شيء يعذب بالنار يعذب بالقطعة ويحرق ويسلب وتفعل فيه الأفاعيل فهؤلاء فروا شباب فروا إلى جبل فيه كهف فيه مدخل فما استطاع احد ان يدخل ذلك الكهف يعني لما لحقوا بهم وظافروا بهم استطعوا ان يدخلوا فمرت ثلاث مئة سنة وتسع سنوات ثلاث سنوات احياهم الله عز وجل في وقتهم اي في الوقت الذي دخلت فيه العقيدة الشركية في عقيدة النصارى حيث نسي الناس تعاليم المسيح عليه السلام فصاروا ينكرون البعث كانوا يشكون في البعث يعني اي عقل ان الله عز وجل سيبعث الناس من جديد فشاعت هذه العقيدة وبدأت بدأت تتدهور عقيدة في اليوم الاخر فاراد الله عز وجل شوف يعني بربع صورين بحاجة نجى هؤلاء الفتية والصحابين معتقدة بعدهم فلما أرسل هؤلاء من الكف وكانوا يعرفونهم بأسمائهم وصفاتهم وكل الناس كانت تتحدث عن أصحاب الكف الذين لا يستطيع أحدا أن يدخلهم كان يسيتحدث وتوارث هذا الخبر الناس ابل عن فلما خرجوا عليه من الكف ودخلوا و دخل احدهم القريه ورأوا التي في يديه فدابوا بورقكم هذه الورق هي الفضه التي هي العمله فلما وجدوها عاد علم انهم اصحاب الكف الذين فروا فكانت اشاره من الله تعالى الى انه كما باعف هؤلاء كما باع هؤلاء سيبعث الناس من جديد كما بعث النساء بعث النساء الجديد فتصحعت عقائدهم نوعا ما الشاهد أنها آية من عجائب الآيات يقول نووي لمحوته من الآيات والعجائب في أولها ف... ماذا فيهون عليه أمر الدجال الدجال يأتي ماذا يقال ماذا يفعل؟ يقول لسنة أمطل فتبهر والأرض خرج براكاتك فتخرج هذه عجائب يأتي بها خوارب تظهر على يديه فالذي يتذكر مثل هذه العجيب فإنه سيهون عليه سيهون عليه أمر الدجال ولا, ولا يفتنه وقال القرطب رحمه الله تعالى في تفسيره عندما ذكر مثل هذا الكلام قال فمن وفق وقف على الآيات الأولى وفهم معانيها, وفهم معانيها لم يستغرب أمر الدجاب ولم يهله ذلك ولم يفتتن به هذا سبب الأول وقيل لقوله عز وجل لينذر بأسا شديدا من لدنه شف بداية الكهف لينذر بأسا شديدا من لدنه فالدجال بأس شديد من لدنه من لدن العزة بأس شديد أي فيه فتنة شديدة وغير ذلك من الأقوال والله أعلم يمكن أن يقال يمكن أن يقال أن الله عز وجل ذكر في هذه العشر الآيات الأولى الفتية الفتية إذ أوى إلى الكهف فقالوا ربنا هب لنا من لدوك رحمة وهيئ لنا هاتنا من لدوك لنا من أمرنا رشدا فهؤلاء الفتية اعتصموا بمن بالله عز وجل واعتصموا بهذا الكهف إنما كان سبب فالله عز وجل يقول لنا كما عصم أولئك الفتية من طاغوت ذلك الزمان فإنه سيعصم. سيعصم من حفظ هذه الآية من طاغوت ذلك الزمن من طاغوت الزمان الأخير وهو زمان الدجال فهي آيات العصمة الآيات الأولى نستطيع أن نسميها آيات العصمة فالذي عصم هؤلاء الفتية من طاغوت عظيم في ذلك الزمان وهو المعروف طبعا العرب يسمونه ديقيانوس يسمونه ديقيانوس فكان طاغوتا عجيبا كانت ضغوطا عظيما فمن عصمه عصم الفتح هؤلاء فسيعصمكم ايضا فيمكن ان نسميها ايات العصمة ويشير الى ذلك يعني اشير الى ما نقوله الان الى ما رواه ابن ماجة بسند صحيح عن ابي امامة الباهلي رضي الله تعانى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحق فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجان وحذرنا منه فكان من قوله أن قال لنا إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجان وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر منه أمته يعني نوح أول الرسل إلى الأرض أنذر أمته الدجام ما من نبيه فقال وأنا آخر الأنبياء إذن إذن ما يخرج في زماننا وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة وهو خارج فيكم لا محالة وإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم وإن يخرج من بعد فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفة على كل مسلم استمع الآن ماذا يقول وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنته وجنته ناره فإذا إذا أبارك أن تلقى في النار خليه يلقيك في النار جنته وإن أبارك أن تلقى في الجنة فلا تلقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذين فمن بتولي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فدل هذا على أنها سبب للعصمة أنه يعصمك من عذابها هذا الدجال كما عصم الفيتية من عذاب ذلك الباغوت فتكون عليه بربا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم هذا فيما يخص السبب في أن جعل الله تعالى هذه الآيات العشر هي التي تعصم من الدرجال وخاصة أنه تتمت هذا الحديث أنه يأتيه رجل فيقول أنا, انا ربك فيقول بل انت الدجال فيقول ارأيت ان قتلتك ثم احييتك اكنت تؤمن بي فيقتله فيقتله, فيقتله امام الناس ثم باذن الله تبارك وتعالى يأمره بان يحيى فيحيي من جديد فيقول ذلك الرجل الان انا اشده يعقيا بأنك الدجال يعني الآن زدت يقين بأنك أنت الدجل لأن النبي صرح يجب أخبار بهذا قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كنا نظن أن ذلك الرجل إلا عمر بالخطاب حتى توفاه الله عز وجل يعني كنا نظن أن هذا الرجل طبعا إذا بشتدعي كبلي الصحابة كانوا ننتظرون خروجه كانوا ننتظرون خروجه قال كنا نظن أن هذا الرجل عمر بالخطاب حتى توفاه الله عز وجل فعلمناه أنه ليس هو. قال السلف لما كانوا يرون هذا الحديث لا بد أن يكتب ويعلم هذا الحديث الصبيان في الكتب كانوا يحفظونهم الصبيان في الكتاب ومر معنا الحديث عن الفتن انهم كانوا يحفظون احاديث الفتن صبيانهم كما يحفظونهم الفاتحة حتى اذا حدث الامر لم يكن عليهم ذلك بعجيب وتذكروا ان الدجال لن يخرج حتى يترك الائمة ذكره على المنابر فاذا نسي الناس شأنه ونسوا ذكره طبعا بتقول ليش اننا الجمعة جاي تعيش دير نب مش ما يخرجش فإذا ترك الناس ذكره على المنابر فهذا يدل على جهلهم بسنة رسول الله كيف يجعلون بخطر عظيم مثل هذا المهم هذا فيما يخص الحديث الأول الحديث الثاني وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيات من آخرها وبينا أنها ضائفة إنما هي من أولها هنا ما اختلط على الرابي ومن قرأ عشر آيات أي من أولها ثم خرج الدجال لم يصلط عليه ومن توضع ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رقق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة فلم يكسر إلى يوم القيامة هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرق مسلم أعيد الحديث من قرأ الكهفة كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكان هذا الحديث أكد أني لاحظ أنه ذكر ثلاث أشياء أمران شاهدان للباب وأمر خارج عن الباب وهو الوضوء أما الأمر الأول فأكد على قراءة عشر آيات من أول سورة الكهف وهذا بينا فضله وهو العسم من التجار. وفضل آخر حواه هذا الحديث ألا وهو فضل صورة الكهف بكاملها فضل صورة الكهف بكاملها وهذا من سنتحدث عنها ما هو الأجر وما هو الفضل أن يجعل الله له نورا نورا يعني كتبعتها كلمة نور لا تستاهل به فأحوج ما تكون إليه يوم القيامة أمران ظل يظلك الله به في الحش ونور يضيء لك في الصراط لأن الصراط جاي في جسر في الظلام ظلمة ليست كظلمة الدنيا وتحت كائن النار وعلى الصراط كلاليب يعني مثل الكلاب ومثل الشوك يعني يضرب المؤمن لو يضرب الإنسان لو توقف سيره ما يضرب الإنسان الذي صعب عليه السير من الذي يصعب عليه السير هو من قل نوره كيف يمشي في الظلام تكون يجري في الظلام غير الذي يرى الذي يرى ما. لكن الذي لا يرى شيئا فانه سيمشي لا تؤذا فهذا تاخذه الكلاليف يسقط في النار ان رب الله وبمقدار الاعمال تكون يكون هذا النور وتكون السرعه بمقدار النور دايما بمقدار العمل يتم النور وبمقدار النور تكثر وتعظم السرعة فمنهم من يمر على هذا السراط كالبرق الخاطف منهم من يمر كلمح البصر منهم من يمرك كأجاود الخيل ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يمشي قليلا ثم يسقط إلى النار هذا أحوج ما تكون إليه هو النور يوم القيام يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بنور من مقامك هل الخطاب لأهل المدينة أو الخطاب لأمة الإسلام كلها هل الخطاب لأهل المدينة أي يكون المعنى من المدينة إلى مكة أو المقصود خطاب لكل مسلم أين مكان أين مكان وين مكان فالله عز يعطيه نور من مكانه ذلك بمقدار المكان الذي هو فيه إلى مكة بمقدار هذا فالصواب أنه عام لامه الإسلام يعني من قرى بس هذه الصوره فجعل الله نورا بمقدار ما يكون بينه وبين مكه بين المدينه ومكه وهذا في اشاره إلى فضل من اتبع الدين وحرص على مثل هذه السنن وهو بعيد عن مكان العلم مكان العلم شو مكان العلم هو مكة مكة والمدينة وغيرها يعني مكان العلم هو ذلك المكان الذي فيه اعظم مظهر من نظاهر الاسلام هو البيت الله الحرام فهذا يدل على ان يسان بمقدار ما بتاعد وهو يحرس عن السنن بمقدار ما يتم له نوره ايضا هذا فضل وكما نقول احنا انس هنس وتسلية لمن بعد مقامه عن المقام الحرمي فهذا هو الأجر وانتبهوا أيها الإخوة الكرام فإننا نجمع كل الأحاديث الوالدة في هذا الباب ونستخلص أن هناك مراتب ثلاث مرتبة الأولى والعظمى هي لمن حفظ هذه الصورة لاحظ ماذا يقول من قرأ الكهف أي من حفظها هذا هو الأصل في كلمة القراءة من حفظ الكهف سورة الكهف جعل الله له نورا يوم القيامة من مقامه الذي عاش فيه إلى مكة هذا المرتبة الأولى المرتبة الثانية هي لمن, لمن قرأها كل جمعة أو ليلة الجمعة لأنه يشرع قراءة الكهف إما ليلة, الجمعة, ليلة الجمعة بالليل يوم الخميس بالليل يعني بعد المغرب بعد مغرب يوم الخميس ليلة الجمعة أو يوم الجمعة يشرع لك وهذا بيناه في كتاب الجمعة لما شرحنا كتاب الجمعة بينا هذه الاحكام فمن قرأها في كل ليلة جمعة وفي كل يوم جمعة إلا من عذر والمعذور نعرف أنه له أجره لا لا من عاجز عن فعل القيد لعذر فهو له أجره يعني إن كان مريضا مسافرا فهو له أجره. يعني هذا حريص إلا بالعذر أو لمصلحة أرجح لمصلحة أرجح فهذا يكتب عند الله كأنه قرعه ألا ترون أن الذي قرأه في كل جمعة حتى يموت ألا ترون أنه بمثابة من حفظها هل ترون انه بمثابة من حفظه كأنها عاشت معه طوال حياته كالذي حفظها هذا بشر كذلك بهذا الاجر والدليل على ما نقول هو ما رضاه الامام الدارمي رحمه الله تعالى عن ابي سعيد الخدري وهذا مر ما على في كتاب جمعة في هذا الكتاب اي صحيح ترغيب وترهيب في مسند الدارمي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف من قرأ صورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العاتق أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العاتق هذا فضل من قرأها في كل جمعة والمرتبة الثالثة وهي أدنى من ذلك أنه من قرأها أحيانا ويتركها أحيانا لم يواضب عليها كحال أكثر المشلمين هذه الأيام فأحيانا تأتي حلاوة الإيمان فتجد الإنسان يتذكر مثل هذه السنة ليلة الجمعة صبيحة الجمعة أو بعد الجمعة مهم شرعة سورة الكهف ليوم الجمعة من صلاة الجمعة فهذا يبشر أيضا بماذا بأن له من النور بين الجمعتين وعدك الله عز وجل قريتها يوم الجمعة لك النور بمقدار إلى يوم الجمعة الآخر إلى يوم الجمعة الآخر يدل على هذا ما رواه النسائي في عمل اليوم الليلة أن أبي سعيد الخدر نفسه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ صورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين ما ما بينه بين البيت العاطع ما بين الجمعتين أي يفسر هذا النور في الدنيا يفسر هذا النور في الدنيا بأن الله عز وجل يرزقه أسباب الثبات لا شك أن النور ثبات كيف يكون النور ثبات النور الذي يلقى في القلب ألا ترون أنه الذي يثبت الله به العبد نور في القلب يجده المسلم تأتي يجده حريصا على طاعة الله بعيدا عن نواهيه وكذلك يرى الأشياء على حقيقتها فالذي ثابت على الدين والذي اخذ باسباب وسائل ثبات تراه يرى الاشياء على حقيقته وانظر الى الانسان الذي يعيش في المسجد وانظر الى الانسان الذي يعيش خارج المسجد وانظر الانسان الذي يعيش خارج المسجد وهو لا بأس يعني يأتي بأشياء ويدع أشياء وانظر إلى ما لا يحرص على شيء من الخير تجد نظرته إلى الشر تختلف فالمسلم الحريص على الدين والحريص على المسجد والحريص على مثل هذه السنن تراه يستقبح الشيء الذي يستصغره الناس يعني انت الامر المعصية تراها شيء عظيم وهو يراها من المباحث بل يراها من الواجبات بل يرمقك بنظرة تدل على انه يعتبرك من اصحاب الكهف يعني من اين خرجت من مغارة من كنت عايش فيك اش في مستنقع شو فيه يعني لما تفعل هذا فطره بعيد ليس له نور اعمى اما انت الحمد لله الله يبصرك بالنور هذا يبصوك الى الاشياء على حقيقتها وهذا فيما يخص قراءة سورة الكهف انسان يحرس اول شيء على حصها ارحمك الله هو يحرس على قراءتها كل جمعة ومن اراد ايضا من عجز عن حفظها على فليحرس على حفظ عشر ايات منها عاصمة من الدجال وقال بعد ذلك ومن قرأ عشر ايات ثم خرج الدجال لم يسلط عليه ومن توضع ثم قال سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا الى الا انت استغفرك وتوب لي هذا الاثار نحن بدأ ناتي به عندك فارث المجلس مثلا نقول عندما اردنا نريد ان اردنا ان نختم مجلسا نقوله فقد يقول انسان وهل كنتم في معصية حتى تأتوا بمثل هذا الذكر فنقوله لو كذلك الوضوء طاعة من اعظم الطاعات مفتاح الصلاة طبعا افتاح الصلاة في الطاهور فكذلك الانسان عليه ان يحرش على مثل الان بعد المعصية بعد المعصية تم وطالب بالتوبة بعد الطاعن تم وطالب ايضا بالتوبة بمعنى اخر انك تستغفر لهذا التقصير الحادث منك تستغفر لهذا التقصير الذي يحدث منك فلعل الانسان وهو يتوضأ لا يستحضر هيبث الله تعالى وأنه مقبل عليه وأنه مقبل على الوفقوف بين يديه كان الحسن بن علي رضي الله تعالى أنه إذا توضى أصفر وجهه فيقال له فيما ذاك فيقول إنكم لا تدرون بين يدي من سأقف من الوضوء كان بعضهم يستشعر يوم القيامة من الأذان الأذان فأمس مثلا ذكرنا يرى أحدهم بالثلجة يتساقط فيتبكر تطاير الصحف هذه كانت حياتهم. فالإنسان يستحضر هذه الأشياء في الحقيقة في غالب أحواله. فهو يتوبع. فكذلك ربما غفل عن فريضة. ربما غفل عن سنة. هذا التقصير يحشر به أن يقول بعده سبحانك الله وبحمدك. اشهد او لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لذلك الله عز وجل لما نزلت سورة في صورة التوبة هذا مسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون الطهار والله يحبه المطهرين فلماذا المطهرين الذي يتوضع طهر نفسه حسا من تطهير مادي يسمونه أزال الخبث أزال الحدث زيد وطهر نفسه تطهيرا معنويا طهر قلبه فلذلك تستغفر الله عز وجل وتتوب اليه لتتمم الطهارة لا تقتصر فقط على الطهاره الماديه كذلك تصحبها بطهاره معنويه وكانك تقول لله عز وجل اللهم زين باطني كما زينت ظاهري كما زينت ظاهري هذا هو الجمع بين هذا الذكر وبين الوضوء قلنا هذا الذي قال يقول هذا الدعاء يقول هذا الدعاء فأجره أن الله عز وجل يكتب له هذا الدعاء والمقصود يكتب له إجابة الدعاء في رقم أي في صحيفة ثم تختم هذه الصحيفة فلا تكسر أي لا تفتح إلى يوم قيامك أن الله قد ضامن لك استجابة ما أتيت به. سبحانك الله وبحمدك لا إلى أنت استغفرك وأتوب إليك أي يكتب لك إجابة وأجر هذا الدعاء إلى أن تلقى الله تعالى هذا ما هيك عن الدعاء الآخر ماذا تعقول الله ما جعلني من التوادين استغفرك وأتوب إليك واجعلني من أنت فهذا له أجر آخر تفتح له أبواب الجدة الثمانية يدخلوا من أيها شاء وذكرنا لكم أن هذا ليس له علاقة بالباب بباب الترغيب في قراءة القرآن ولكن جاء عرضا وثبت في صورة الكهف فضل آخر ما هو أنها سبب من أسباب نزول السكينة والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قرأ رجل صورة الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر أي تريد أن تفر فجعلت تنفر فسلم من صلاته يا الله يقرأ فسلم فإذا دابت فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان اقرأ فلان فانها السكينة نزلت للقرآن او تتنزل للقرآن هذا فيما يخص ماذا الترغيب في قراءة سورة الكهف وعشر ايات من اولها ذكر المصرف رحمه الله بعد ذلك الترغيب في قراءة سورة ياسيم وما جاء في فضلها والصحيح انه لا يصح الحديث فيه ما صح في ما جاء في صوره يس ماء اقراؤها على موتاكم هذا ضعيف بل يقول ابن كثير منكر منكر اي الذي تفرد به وخالف الدشه به راو ضعيف منكر موشن الشاذ اذا خالف الثقات من هو اوثق منه لكن اذا خالفك انسان ضعيف هذا ليس شاذ هذا منكر فلا يصح اقراؤها على موته. كذلك اه ان لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين. ان لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ايضا هو حديث ضعيف لا يصح. فلم يرد في فضل صورة ياسين الا ما ورد في القرآن هموما لكن بكل حرف حسنة الى عشر امثالها الى غير ذلك ثم قال الترغيب في, في قراءة سورة تبارك طبعا لو مشينا على الترتيب لو مشينا على الترتيب القرآن لا وجدنا سورة ياسين وننزل قبل سورة تبارك هناك سورة اهمل المصنف رحمه الله تعالى ذكر فضلها الى وهي سورة الفتح سورة الفتح من السورة الطيبة جاء في فضلها مرور البخاري عن عمر بن الخطاب طبعا هو عندكم في التعليق ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تعليق على الكتاب يقول الإمام الناجي رحمه الله تعالى وهو شارح أو معلق على الكتاب الترغيب والترغيب الأصلي قال أخلى المصنف بالترغيب في قراءة سورة الفتح وفيه حديث عمر في سبب نزولها وفي آخره ماذا قال نبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أنزلت علي سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لكننا نجد عذرا لماذا؟ للإمام المنذير لماذا لم يذكر؟ كان هذا الفضل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبيلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخذ هذا فضل الخاص به صلى الله عليه وسلم في ذلك سماء قال أحبوا إليه مما طلعت عليه الشمس هذا فضله فهو ليس فضل عام لجميع المسلمين فوق ولذلك المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها بمام فضائل القرآن هي فضل عام الثابت والثابت للقناع القرآن لكن هل هي عاصمة من شيء؟ هل لها فضل على غيرها؟ هذا لم يذكره والنبي صراسي لم ثم عندنا الترغيب في قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك وهي سورة الملك وفي ذلك حديثان الاثنان الحديث الاول ما رواه أبو والترمذي واللحظ له أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك هذا الحديث يقول فيه النبي صلى ان سورة في القرآن. ولاحظة تشويق. ما قلتش ان سورة الملكة. ان سورة في القرآن. ثلاثون آية. يعني شوشها القليلة. ثلاثون آية. يعني من حفظ كل يوم آية حفظها في شهر. يعني بيحفظ كل يوم آية. حفظها في شهر في مدة قليلة. قال إن صورة في القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك أولا لنعلم أن تطلع ثابت في حفظها وثابت في قراءتها كل ليلة إما أن تحفظها وأنت أو أن تقرأها كل ليلة لماذا؟ لأن الذي يقرأه كل ليلة فبمثابة من حفظها فهي معه كل يوم كما قلنا في صورة الكهف الشيء نفسه ودليل على ذلك ما ذكره في الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يؤتى الرجل في قبره يؤتى الرجل في قبره حتى نعلم اين تحدث هذه الشفاعة تحدث سورة باراءة صورة تبارك تسبق الصورة الأخرى في ماذا؟ هنا تبدأ شفاعتها من القبر الصورة الأخرى تأتي يوم القيام لكن صورة الملك والقرآن عموما يأتي في القبر فالقرآن كذلك يأتي بمجموعه يأتي في القبر يشفع لصاحبه لكن شوف صورة الملك وجدير شوف صورة الملك كيف تخاطب من يريد أن يريد يقترب من هذا الميت وهو في قبره يعتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه من يأتيه فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه ليس لكم على ما قبلي سبيل ليس لكم طريق هذا ليس لكم على ما قبلي سبيل كان يقرأ علي سورة الملك كان يقرأ علي سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره او قال بطره فيقول الصدر او البطر ليس لكم على ما قبل سبيل كان اوعى في سورة الملك اوعى بمعنى ما لا ومنه الوعاء لانه يملأ كان اوعى في سورة الملك ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ بي سورة الملك فهي المانعة, المانعة, فهي المانعة تمنع عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك ايضا في التورات اسمها سورة الملك من قرأها في ليلة فقد اكثر واطيم فقد أكثر وأطيب هذا الفضل سورة الملك وهذا ذكرناه لكم في المنجيات من عذاب القبر وأن هناك أسباب كثيرة ذكرنا منها ثمانية من أهمها أيضا الدعاء كما في آخر صلاتك وأعود بك في فترة القبر كذلك أن تجتريب كل الأسباب التي تأتي بعذاب القبر كأكل الربا كالنميمة كعدم يستنزع من البول لا بد هذه الأشياء ثم تعتني بأن تحفظ أو تقرأ كل ليلة هذه الصورة فهذه أسباب تمنع وتجير المؤمن من عذاب الخبر هذه أسباب في يدك أنت في يدك تتفعلها هناك سبب طبعا هناك اسباب اخرى في يدك كالذي يموت شهيدا كالذي يموت مرابطا الذي يموت مرابطا في الرباط يحرس الحدود او شهيدا فهذا يأمن فتنة القبر يأمن عذاب القبر لكن هناك اسباب ليست في يدك انت لست صانعها كالذي يتوفى يوم يوم الجمعة فهذا بشره الله عز وجل بفضل هذا اليوم ولعظمته وإكرام لهذا اليوم أنه يجيه بالعذاب القبر طبعا ما يجيش إنسان يقتل نفسه في يوم الجمعة يقول باش نسلك العذاب القبر لا والله لا هذا خير واحد كالمستجيري من من ناري جاء هارب من النار رح تخبه في الفور ها هارب من النار رح تخبه في الفور كالمستجيري من ربائي من ناري هذا الحديث راوى الحاكم وقال صحيح الإسناك وهو في النساء مختصر بلطف من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها بالعذاب القبر قال الراوي وعبد الله المسعود وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وعطب عليه في في في القران وفي التورات وارد عن فضل سوره الملك انه ما قران فقد اكثر وهطاب طبعا لابد من استخدام الاحاديث ماشي بقي لدي لك قليل جدا بعد الكثير جدا بقيت لدي شيء ربع ساعه طبعا جاب لي الوقت البقاء وبعد الاغاث التنغيب في قراءة سورة إذا الشمس كورت وما يذكر نعاها طبعا هناك سور في المفصل خاصة في جزء عامة تتكلم وتبدأ بالحديث عن يوم القيام إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت هذه ثلاث سور كلها تتحدث عن هول يوم القيام فما هو فضلها جاء في الحديث عنها وفضلها حديث رواه التلميذي وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صره ان ينظر الى يوم القيامة كأنه رأي العين فليقرأ اذا الشمس كوبرت اذا الشمس كوبرت يقرأها طبعا يقرأها ولا نبدأ أن يفهمها كيف سينظر إلى يوم القيام رأي العين إذا الشمس كورت الدخل فقط إذا الشمس كورت ترحب لأن الشمس لا شك أنكم تعلمون أنها أكبر من الأرض بمليون وثلثمية وأكثر مليون 300 مرة المكر يكونوا انا اكبر من الارض بمليون مرة الاكتشاف العلمي اكتشف انا اكثر مليون وثلاثمائة مرة وتعرفوا عند النظريات كل يوم الاخ شان يأتي غاد عن يقول اكبر من الارض مليونين مرة لا شك فالشمس اكبر من الارض بمليون يعني لقطة ومشي بتخدرش التحدث هنا الأرض ما أوسعها وما أعظمها الشمس أكبر منها بمليون وستمائة ألف مرة العقل هنا يحمس كيف قدمر هذه الشمس هذه وهذه الشمس تراها في الدنيا تسجد لله عز وجل كل ليلة تأتي مع غروب الشمس تسجد تحت العرش هذا الشمس هذه تسجد لله تعالى زيد بعدين تراها هذا الشمس تكور كما تكور العمامة هكذا تلقى في النار هكذا تكور لذلك تكورت جاء في سن البيهقي العبادة ابن الصامت والحديث تجدون في سلسلة الحديث الصحيح الجزء الأول يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر يكوران يوم القيامة في النار يكوران يوم القيامة في النار هكذا كالعمامة فإذا كان الشمس أكبر من الأرض مليون ثلاثمائة ألف فروا فما هو مقدار النار ما هم من... كم هي ساعتها كم هي عظمه الانسان بعد دخله اذا الشمس كورت ترى يوم القيامه راي لهاه ما دخل بعد قالت ترى يوم القيامه راي العيني قال لك تراها هذا امر صعب كذاك جيت تقرا البحار, البحار تسجر وتشتعل وتضرب اريد لا اقف امامها اريد ان اكمل خاصه اذا الوحوش حشرت إذا الوحوش وحوشات قف أمانها قف أمانها وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي در عندما رأى شاتا طبح شاتا أخرى يا أبا در أنت فيما يختص قال لا قال ولكن الله يدري وإن الله لا يقتص من الشات الجلحاء من الشات القرناء من الجلحاء هذه الشات لعدها قرون ضربة الشات لعدها قرون يوم القيامة يقتص الله من هذه نهاية يقول السلف ربما جعل الله الزوج الظالم بين الدواب تراب عند ذلك يتبدل الكافر فيقول يا ليتني كنت تراب لحظه هذا الشتم هل يشجعوا تراب يا ليتني كنت تراب لكن سنعاقب على هذا ما بين الناس هذا أخذ ما هذا هذا يضرب هذا يسب هذا, هذا لشان فإذا الوحوش حشرت إذا كانت الوحوش تحشر فهنا نحن باب أولى فمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين يراها رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت تتحطم السماء إذا السماء انفطرت والنجوم تنكادر والقبور تبعثر والبحار تفجر وغير ذلك وإذا السماء انشقت مثل انفطرت وأذنت سمعت لربها وحقت وحق لها أن تسمع أذنت بمعنى سمعت دايما أذن بمعنى سمع أذنت لربهم أمر منا تنشق منها والأرض كذلك تأذن لله الزوجة فإنسان يقف أمام هذه الآيات ويفهدها هذا الحديث قلنا رواه تلميذي وغيره وجاء أيضا في هذا الترغيب في قراءة طبعا نحن نقرأ قولة الترغيب في قراءة اذا زلزلت الارض وما يذكر معها. والصوام انه لم يثبت شيء في فضل سورة زلزلة. الا ما ثمت لعموب قرآن. وصورة الزلزلة من اعظم الصور حيث حوت على اعظم قاعدة يتعامل به المسلم مع ربه مع خلقه مع نفسه ومن يعمل, ومن يعمل في خالدرة خيرا يرى ومن يعمل في خالدرة شر يرى أعظم قاعد على النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه على الزكاة بين له زكاة البقرة زكاة الغنب زكاة الإبل زكاة الذهب زكاة الفضة نتقوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل زكاة الخيل قال ما أدزل الله علي فيها إلا قوله مين يعمل بتقال الدرة خيرا يرى ومين يعمل بتقال الدرة شرا يعني من استطاع من اي شيء يزكي على خيري يزكي على سيارتي يزكي. لا لا لا من اي من اعمل ذلك مين يعمل بتقال الدرة خيرا اما هل هو ياجب هل له مقدار معيا لا هذا فضل صورة زيزيل انها حوت اية من اعظم الايات لكن هل ثبت في فضل ما ثبت لغيرها لا وذكر في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعديل ثلث القرآن وقل يا اي الكافر تعديل ربع القرآن لماذا ذكر هذا الحديث لان في اوله زيادة ضعيفة اذا زلزلت الارض تعديل نصف القرآن وهذا حديث ضعيف لا يصح كله ثم قال المصنف رحمه الله تعالى هي اليوم من كتاب قراءة القرآن ثم نشرع يوم الأربعة إن شاء الله في كتاب الحج لكن نرى أنه لا يحق أن نسرع في شرح ما تبقى من الحديث مخصص له يوم الأربعة يعني تسعة الحديث فقط تكفي إن شاء الله لها أمسية يوم الأربعة ثم نشرع عيون السبت إن شاء الله في كتاب الحج أما السائل هذا فيقول ما معنى قولي عز وجل لو كان البحر مدادا هذا السؤال خطأ خطأ مش هو السؤال مش في الصيغة خطأ في الفعل لأنه بالله عليك لا يوجد شيء هل, هل أنا أنية إنسان سامر. ما معنى قولي عز وجل مثلا يكتب لي واحد آن وأذنت بلغ بنا العجل إلى أننا لا نفتح كتاب كتب تفسير ونفتح المقرأ واحدة من ثمين إما أنت تعرف تفسيرها فلماذا تسأل وإن كنت تجهل تفسيرها هل الوسيلة الآن لمعرفة معنى هذه الآية هو أن تأتي يا طرسا وتسأل عنه أنا أجيبك مات إذا أشكل عليك فيها سبعة أقوال حصلت ما هو الصحيح أنا أجيبك شوف سؤاله كان فقد اختلف العلماء في قولي عز وجل الآية فما وصحنا سؤال ما شاء الله في وقته وما لكن تأتي هذا لا شيء أقوله أنه يتكرر وتروني دائما أمسك سؤال حطا أمسك سؤال وأضعه هنا أو هنا من هذا النوع هل يمكن ان تبذل ولو جهد جهد هكذا شوية تروح تفتح كتاب ايسر التفسير تفسير السعدي التفسير السعدي زبد التفسير تصير منه كثير لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ترى تفسيرها في اقل من سطر واحد سطر واحد لا يفض هذا نصيحة لك ولغيرك الانسان عليه ان يبذل جهدا شو واش من جاهد تفتح كتاب جاهد أنا أراك تبذل جهدا في أكثر من ذلك فيما هو أدنى من هذا وهذه ظاهرة في الحقيقة يعني شلت أيدينا اليوم ما أدري ما الذي أصابنا أو أصاب أكثر عنه. يعني صرنا نشتاق إلى ذلك الطالب لما تراه تزداد همته انتهى تزداد همه الله أكبر وكي يسائمنا من نصيحه هذا يا أخي راجع يا أخي ذاكر دروسك يا أخي اشتهد يا أخي ضع برنامج لي في وقتك بعد أن لما تنصحه وليجي لك مغذك سلام عليكم الشيخ وضع لي برنامج يعني سبحان الله العظيم يعني يبلغ بنا هذا الأمر إلى هذا الحد أنا ننصحك يا أخي فأي شيء لا بد ننصحك بشراء مصحف فيه تفسير معاهل داخل ككتاب ايسر التفسير او تفسير السعدي او زبنة التفسير ابتك تقرأ في الاية اشكال عليك شيفة تقرأها تقرأ تفسيرها ثم اذا اشكال عليك التفسير التفسير اشكال عليك اقصدني ولن ابخل عليك بما دون اعرف الجواب لن ابخل عليك هذه نصيحة وكنت انتظر دائما ان انصح بها فانت كنت السبب فلك الاجر على ذلك يعني انت لك يا اجر انا اعلم انه الانا ودير هكذا واش نسألوه ازيلي شننف هم ليه احد نسألوه <تصفيق> لك اجر ايه لي انه اليوم اه زمان وحده يعني نعيش زمان انا مرة كن ما متى فيه وكل حد اليوم صار يعني الطالب وليف عمزية في الشيخ يوم هكذا ولن يكبر اقدر الحق ناظر للحظ ثم تقولي لا لا لا لا هذا هو الواقع صار اليوم اللي يلقي الدرس يشعر ان السامع لو ما عليه مو العكس مو العكس لذلك نتمنى ان هذا الشعور نتمنى ان هذا الشعور هذا الشعور في حقيقة نشي فينا بزاف اما اليوم زعما باش تكلم معايا سير تنصحو مثلا تسجروه انت تسجروش نيتك ماشي يولي لك عادي عادي ما ديرش كاع تشوف تكون انا نمصحو يجا تشوف فاذا يكترون ما من يشكو شده الاحيانا فليعلم ان هذا اقصى ما عندنا من رحمه <تصفيق> <متحك> اقصى ما عندها ابن رحمه والله ما زالك يعني اقصى ما عندها ابن رحمه نتعمل بهم هذا ما شدة ما في شدة فرجاء يعني انسان يحاول صحح المسارت وما دم كين وقت الحمد لله ويزيد الهمة لإخوانه فاذا رأىك الناس بهذا المثابة في الحقيقة خبنة وخسرنا فانسان يمكن يقول له دير بحث كأنك كلفته بتأليف كتاب وطبعا بحث ليك انت يا تبحث وتأسين بالبحث حتى أنه صحيحه لك هذه طريقة فقالة بالعن وحتى تزداد الهمة وهكذا فالرجاء الإنسان يعني يشوف يكون في المستوى أنه في مثل المجال الأسئلة تكون فيما يشكل فيما يشكلوا أو في درس أنا ألقيتهم فاتني شيء ما ذكرته او ما بينته اهلاك على رأسك يكررني في شرح تفسير صورة الكاف وسألتني هذا السؤال عليك الحق وهذا يدل على انني لم اصل الى ذلك المستوى ان اقرب لك فهم هذا الاية فاو صحيح لك اما فيه درس تسألني عن شيء اخر لا يليق لا يليق والله تعالى اعلم نكتفي بهذا القدر سبحانك الله وبحمدك شلو ان لا الى انت استغفرك واتوب اليك هذا سؤال اخر شو هذا؟ شو بيبطط هذا؟ كان او شو هذا؟ 1900 بعدين افهم انا بستني هذا السؤال قليل قليل يومين عاد بس السؤال تاع الله انزل القران على سباع احرف ما صحيح هذا الحديث نطلق الحديث في الصحيحين من حديث أبامنكا حديث حذيفة حديث عمر بن الخطأ حديث ابن المسعود هذه أربعة من الصحابة وغيرهم فأنزل القرآن إلى السبعة أحرف تريد شرح هذا الحديث إذا أردت شرح هذا الحديث أوجهك إلى درس تورة النساء ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلاف كثير تجد هناك تفصيل في هذه المسألة ما معنى السبعة أحرف والتوجيه الأقوال في ذلك بعد ايه الصحيح منها والله تعالى اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك السلام عليكم ورحمه وبركات الله وبركاته ما شاء الله الشيخ ان شاء